وإذا الجبال مصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أذراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين يوم يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين